الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأوحييكم أيها الأساتذة الكرام في المجلس الثامن والثلاثين من مجالس مدارسة شذا العرف في فن الصرف للشيخ الخمالاوي رحمه الله تعالى وكنا قد بدأنا في المجلس السابق بدراسة جموع الكثرة ووقفنا عند الأوزان الثمانية الأولى واليوم إن شاء الله تعالى ندخل في بعض الأوزان الأخرى التي تندرج تحت عنوان جموع الكثرة ونحن اليوم مع الوزن التاسع نبدأ بالوزن التاسع أو الميزان التاسع وهو فعل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 في وصف على وزن فاعل وفاعلة صحيح اللام كراكع وراكعة وصائم وصائمة تقول في الجمع أكع وصوم وندر في معتلها كغاز وغزة كما ندر في فعيلة وفعلاء بضم ففتح كخريدة وخرد ونفس ونفس اذا الوزن التاسع من الأوزال التي يأتي عليها جمع من جموع الكثره هو فعل بضم الفاء وتشديد العين مفتوحة قال هذا الوزن يطرد في وصف على وزن فاعل وفاعلة يعني المفرد يكون وصفا على وزن فاعل أو على وزن فاعلة لكن بشرط آخر أن يكون أن تكون يعني لام الكلمة حرفا صحيحا فيقال صحيح اللام على وزن فاعل وفعله صحيح اللام مثل راكع لان راكع فاعل راكعه فاعل راكع فاعل, فاعل. لام الكلمه عين عين حرف صحيح وراكعه طيب ماذا نقول في, الوز... في, في الجماع ركع ركع السجود ركع فعل راكع ركع, ركع. فعل صائم صائم فاعل لام الكلمة ميم وهو حرف صحيح. تقول صوم صوم صائمة صوم. مثلها مثل نقول مثل مثلا ضارب ضارب فاعل نقول بالجمع ضرب. طيب نقول نائم أيضا فاعل ولام الكلمة حرف صحيح نائم نوم نقول نوم نائم ونائمة نوم غائب غائب أيضا فاعل غيب غيب فعل كامل كامل فاعل تنطبق عليه القاعدة فاعل ولام الكلمة خرفون صحيح كمل, كمل جمع كمل آآ فعل آآ جاشع جشع وهكذا وهكذا ثم قال وندر يعني كان نادرا في معتلها يعني لا هو على وزن فاعل لكن لام الكلمة حرف علة مثل غاز الغازي حرف علة الغازي الفاعل فلام الكلمة ياء فهو حرف علة غاز نكون غزة فعل غزة قال قليل هذا لكنه موجود كما ندر في فعيله وفعلاء فعيلة وفعلاء بضم ففتح فعاء نحصل فعيلة فعلاء بضم الفاء وفتح العين فعلاء مثل خريدة خريدة على وزن فعيلة خريدة على وزن فعيلة خلينا نقول خرد خرد الخريدة هي الـ يعني الـ المرأة المتحصنة الحبيبه العذراء المصون الى اخره كخريده وخرد طبعا خريده تجمع ايضا على خرائد وهو القياس عائل تجمع على خرائد لكن تجمع ايضا على خرد مثلا نفساء على وزن فعلاء في المفرد نقول نفس نفس ايضا ورد على هذا, على هذا الوزن على فعل عزل العزل اخذنا المفرد اعزل افعل ليس على القاعدة خرس ورد ايضا ومفرده أخرس على افعل اذا هذا سماعي هذا سماعي اذا فعل كما لاحظنا يطرد في وصف على وزن فاعل وفاعل هذا المطرد يكثر كثيرا جدا لكنه قليل ونادر في فاعل وفاعلة إن كان لام الكلمة خرفة علة العاشر تفضل قال العاشر فعال بضم الأول هو فتح الثاني مشددا ويضطرد كسابقه في وصف فاعل في وصف على فاعل فيقام فيقال صائم وصوام وصو وقارئ وقراء وعاذل وعذال وندر في وصف على فاعلة كصداد في قول قطامي أبصرهن إلى الشبان مائلة وقد أراهن عني غير صدّاد كما ندر في المعتل كغاز وغزاء وسار وسرّاء. نعم لأن لدينا وزن من جموع الكثرة أيضا هو فعال بضم فاء الكلمة وتشديد العين مع فتحها فعال الفتح الثاني مشدد. قال هذا الوزن يطرد كسابقه مثل فعال. هل عناك فعال وفعال في وصف على فاعل ايضا هنا قال في وصف على وزن فاعل وفاعل هنا في وصف على وزن فاعل هناك الاضافه فاعله فاعل وفاعله في فعل بينما هنا فعال يجب ان يكون وصف على فاعل فيقال صائم صوام ويقال صوام لاحظتم مرمحنا صوام ويقال صوام اذن الان تجمع على صوام فعل وتجمع على فعال صوام قارئ فاعل قراء فعال عازل عازل فاعل عزال عزال فعال شاهد فاعل شهاد يقولون ايضا شهاد لاحظتم جاهل فاعل يقولون جهال جاهل جهال زائر زائر فاعل زوار غائب يقولون ايضا غياب, ويقول غياب في اكثر من جمع ثم يقول بعد ذلك يقول نذر في وصف على فاعل فعل يطرد في فاعل وفاعله فعال يطرد في فاعل لكن قليل في فاعله فالصداد في قول القطامي أبصارهن إلى الشبان مائلة وقد أراهن عني غير صداد فصداد جمع صادة بالتاء المربوطة جمع صادة فاعلة فأتت صداد فعال كذلك ندر في المعتل الغاز معنا قبل قليل غزة فعل لكن أيضا نقول غزاء غاز وغزاء سار وسراء جان الجاني جان يقول جناء فعال أيضا نه. تهينا من الآن من فعال تفضل الحادي عشر قال الحادي عشر فعال بكسر ففتح مخففة ويطرد في ثمانية أنواع الأول والثاني فعل وفعل بفتح فسكون إسمين أو وصفين ليست عينهما ولا فاؤهما ياء مثل كلب وكلبه وكلاب وصعب وصعبه وصعاب وتبدل واو المفرد ياء في الجمع كثوب وثياب وندر فيما عينه أو فاؤه الياء منهما كضيف وضياف ويعر ويعار وهو الجدي يربط في زبية الأسد يعني الان الوزن الحادي عشر لوزن فعال ما في تجديد عن العين بكسر الفاء وفتح العين فعال بكسر في فتح مخففه بدون تجديد قال هذا يطرد في ثمانيه انواع يعني معاك مجاله واسع في ساحته متسعه النوع الأول والثاني اعطانا فعل وفعل النوع الاول فعل والنوع الثاني فعل يعني مذكر ومؤنث فعل وفعل بفتح فسكون سواء أكان اسمين أم وصفين، لكن اشترط شرط يعني الكلمة على وزن فعل أو فعل كان اسمين أو وصفين، لكن اشترط شرط آخر ليس تعيلهما ولا فاؤهما ياء، يعني فاء الكلمة أو عين الكلمة، الحرف الأول أو الحرف الثاني من الكلمة ليس ياء ليس مثل أعطى الكلب الآن الكاف واللام الفاء الكلمة وعين الكلمة ليستا ياء وهو على وزن فعل كلبه على وزن فعل تجمع على كلاب فعال تجمع على كلاب صعب وصعبه فعل وفعل تجمع على صعاب تجمع على صعاب كعب كعب فعل كعاب نعجه فعل نعاج مثل كذلك قصه فعلا قصه تجمع ايضا على قصه ثم أعطانا معلومه اخرى وتبدل واو المفرد ياء في الجمع يعني اذا في عنا الواو في المفرد مثل ثوب مثل خوض عين الكلمه واو في الجمع تصبح ياء تصبح ياء ثوب نقول ثياب فعال ثياب خوض أقول خياب الواو تقلب ياء ثم قال وندر فيما عينه أوفاؤه الياء منهما هذا نادر إذا كان العين أو الفاء الكلمة يعني حرف الأول أو الحرف الثاني ياء فهذا الوزن نادر جمع على فعال لكن في منه مثل ضيف لأن ضيف الحرف الثانية عين الكلمة ياء ضيف نقول ضياف ونقول ضيوف طبعا نقول ضيوف وتشمل على ضيوف أيضا. يعر ويعار للألفاء الكلميات. أختم وهو عرفنا ما المقصود باليعار؟ قال هو الجدي يربط في جبية الأسد. زبية الأسد هي قفرة يعني تحفر في أعالي الجبال. قفرة تحفر أو يعني يعني تعمق وتحفر في أعلى. الجبل في أعلى الجبل نعم تفضل الثالث والرابع أيضا مما يأتي الجمع الكثره على وزن فعال تفضل قال الثالث والرابع فعل وفعل بفتحتين اسمين صحيح اللام ليست عينهما ولامهما من جنس نحو جمل وجمال ورقبه ورقاب نعم الاول والثاني فعل وفعل بسكون العين الان فعل وفعل بتخريك العين بفتح العين لاحظتم بفتح العين بفتحتين اسمين صحيحي لا يجب أن يكون المفرد اسما صحيح اللام ليست عينهما يعني ليست عين فعل ولا فعل ولا فعلا ليست عينهما ولا مهم من جنس الواحد لا في تكرار في الاسم مثل نحو جمال جمال الآن فعل والعين الكلمة ولام الكلمة ليس من جنس واحد ميم ولام جمال رقب رقبة فعل فعل وعين الكلمة ولام الكلمة ليس من جنس واحد تجمع على رقاب تجمع على رقاب ثمرة ثمرة فعل ثمرة فعل تقول ثمار تقول ثمار نعم الوزن الخامس تفضل قال الخامس فعل بكسر فسكون اسما كقدح وقداح وذئب وذئاب ونهي ونهي وهو, وهو الغدير ونهاء نعم اذا الان مما يجمع جمع تكثير جمع كثره على وزن فعال اذا كان المفرد على وزن فعل مفرد كان على وزن فعل بكسر فسكون فعل بكسر الفاء وسكون العين اسما يكون اسم مثل قدح نجمعه على قداح ذئب نقول ذئب نه بكسر النون نه فعل وهو الغدير نهي الغدير طبعا الغدير هو مكان تجمع الماء ياتي الماء يكون خفرة ويغادرها الماء يسمى الغدير نعم نهي تجمع على نهاء طيب بئر بئر فعل تجمع ايضا بئار تجمع على آبار وتجمع بئار لاحظتم بئر نعم السادس مما يطرد فيه فعال تفضل قال فعل بضم فسكون اسما غير واوي العين ولا يائي اللام كرمح ورماح وجب وجباب وهذا واضح فعل لاحظوا الآن بضم الفاء وسكون العين بضم الفاء بدأ بفتح الفاء وسكون العين ثم بفتح الفاء يعني بدأ بفتح الفاء عفوا وسكون العين ثم فتح الفاء وفتح العين ثم ضم العين ضم ضم الفاء وسكون العين فعل بضم فسكون اسما غير واوي العين يعني الحرف الثاني ليس واوا الحرف الثاني ليس واوا ولا يا الياب والحرف الثالث اللي هو لام الكلمه ليس لاما مثل رمح رمح فعل والحرف الثاني ميم والحرف الثالث خ ليس حرف الثاني ليس واو ليس واوا والحرف الثالث ليس يا رمح تجمع على رماح، جب تجمع على جبال، جب البئر يعني العميق، وجب وجباب، خف خف أيضا تجمع على خفاف، رهن تجمع أيضا على رهان تجمع أيضا على رهان على فعالة يعني رهن فعل نعم، السابع والثامن قال السابع والثامن فعيل وفعيلة وصف باب كرما صحيح اللام كضريف وضريفة وظراف وتلزم هذه الصيغة فيما عينه واو من, من هذا النوع فلا يجمع على غيرها كطويل وطويلة وطبال وشاعت أيضا في كل وصف على فعلان بفتح فسكون للمذكر وفعلى للمؤنث وفعلان بضم فسكون له وفعلانة لها غضبان وغضبا وغضاب وغضب وعطشان وعطشا وعضش وعطش وعطاش وكخص وخمصانة وخماص وخمص آه. الآن السابع والثامن مما يتريد فيه جمع الكثرة على وزن فعال قال فعيل وفعيلة فعيل يعني المفرد يكون على وزن فعيل أو على وزن فعيلة وهذا في باب كرمة كرمة يكرم كريم بخل يبخل بخيل يحطون في باب كرمه يعني فعل يفعله يعني فعل يفعله لكن خطنا شرط بأنه يكون هذا وصف طبعا كريم بخيل شريف كذلك ظريف صحيحي اللام يعني يكون اللام الحرف الثالث في كلمه فعيه يكون الحرف اللام الكلمة يكون حرفا صحيحا مثل ظريف الظرف يظرف وهو ظريف فعيل ظريفة فعيله تجمع على ماذا؟ تجمع على ظراف فعال تجمع على ظراف فعال قال وتلزم هذه الصيغة في عينه واو من هذا النوع يعني لازم تكون على ود من داب يكرم وفعل لا يفعل وكانت عينه واو فلا يجمع على غيرها يعني كانت عينه واو لا يجمع إلا على فعال مثل طويل وطويلة نقول طوال طويل وطويلة الواو طوال ومن هذا الباب كري يعني من باب كرم فعل يفعل وظرف يظرف وشرف يشرف نقول كريم فعيل كريمة فعيله والجماع كرام شريف وشريفة شرف يشرف نقول شراف نعم وهكذا ثم يقول بعد ذلك وشاعت ايضا انتشرت ايضا صيغه فعال في كل وصف على فعلان في كل وصف على فعلان بفتح فسكون للمذكر يعني عطشان عطشان فتح بفتح فسكون المذكر فلان عطشان وفعلى للمؤنث عطشا فعلا طيب وفعلان أيضا فعلان بضم فسكون له وفعلان مثل غضبان غضبان فعلان في المؤنث فعلان فتقول غضبان وغضبة والجمع غضاب يعني إذا صيغت فعال أيضا شاعت وكثرت في فعلان وفعلان وفعلان وفعل وفعلان وفعل ما فعلان بضم وفعلان لها فعلان وفعلان وليس فعلة فعلان وفعل للمؤنف عطشان عطشان مثلا فعلان فعلان بضم فلسو كون وفعلان أخذتهم كغضبان وغضبة وغضب وغضاب وعطشان وعطشة وعطاش وخمصان وخمصان خمصان فعلان خمصان فعلانة خمصان فعلانة تجمع على خماس طيب هل يقول ندمان نقول ندمان ندمان ندمان ندم نقول ندام نحن نكون ندام نعم. والخمصان الخمصان يعني بقول أحمص البطن يعني الجائع الجائع الضامر البطن يقول في اللسان الخمصان والخمصان الجائع الضامر البطن والانثى خمصان وخمصانه يعني فعلان وفعلان وجمعها خماص ولم يجمعوه بالواو والنون يعني خمصان ما جمعوا خمصانون او خمصانين بالواو والنون وان دخلت الهاء في مؤنثه حملا له على فعلان حملوا على فعلان الذي انثاه فعلان يعني عطشان عطشه فحملوا فعلان فعلان على فعلان فعلى لانه مثله في العده والحركة والسكون هذا ما أورده الدكتور الذي اعتنى بهذه النسخة واورد أن هذا ورد في لسان العرب في باب الخامسة في باب الخاء الخ والميم والصاد نعم انتهى الآن من الوزن فعال فعال يطرد في ثمانية أنواع في فعل وفعل فعل وفعل فعل, وفعل فعل فعل فعيل وفعيلة ثم أعطانا أيضا فعلان فعل فعلان, فعلان فعلانة تقل الآن إلى الوزن الثاني عشر من الأوزان التي يأتي عليها جمع الكثرة من جموع التكسير تفضل فعول قال الثاني عشر فعول بضمتين ويطرد في اسم على فعل بفتح فكسر ككبت وكبوت ووعل ووعول ونمر ونمور وفي فعل اسما ثلاثيا ساكن العين مثلث الفاء نحو كعب وكعوب وجند وجنود وضرس وضروس ويشترط ألا تكون عين المفتوح أو المضموم واو كحوض, وحو كحوض وحوت ولا لا ولا لام المضموم كمدين وشد في نؤ وهي الحفرة تجعل حول الخباء لوقايته من السيل نئي ولا مضعفا كخف ويحفظ في فعل, في فعل بفتحتين كأسد وأسود وذكر وذكور وشجن وهو الحزن وشجور إذن الوزن الثاني عشر من أوزان جموع الكثرة جموع التكسير هي فعول بضمتين يعني الفاء الكلمة وعين الكلمة مضمومتان فعول قال هذا الوزن يضطرد في اسم على فعل يعني المفرد يكون اسما على وزن فعل بفتح الفاء وكسر العين بفتح فكسر مثل كبد كبد فعل تجمع على كبود تجمع طبعا على اكباد ايضا في جمع القلة كبد وكبود ووعل فعل نقول وعول نمر ونمور فعل وفعول وتجمع ايضا في فعل يطلد أيضا هذا الوزن في فعل فعول فعل اسما ثلاثيا ساكن العين مثل مثلث الفاء لاحظوا هذه كلمة مثلث الفاء يعني الفاء قد تكون مفتوحة وقد تكون مضمومة وقد تكون مكسوره نحو كعب هلا كعب فعل الفاء مفتوحه نجمعو على كعوب جند الفاء مضمومه جنود ضرس الفاء مكسوره نقول ضروس طيب فلس فعل فاء مفتوحه نقول فلوس طيب بيت فعل نقول بيوت ليس ليس فعل ليس كذلك فعل نقول يوسف عين فعل نقول عيون قد قد نقول قدود طيب جسم فعل بكسر العين جسم جسم فعل نقول جسوم أيضا نقول جسوم فعول حمل حمل فعل نقول حمول أيضا درع درع درع فعل دروع فعول قدر والقدر ايضا نقول قدور طيب تقول زرع زرع بفتح الفاء زرع فتح فاء الكلمه زرع تقول زروع جند مرت معنا ايضا جنود كهل كهل تقول كهول وهكذا نعم ثم يقول بعد ذلك ويشترط أن تكون عين المفتوح أو المضموم واو إذا كان لفاء الكلمة مفتوحة أو مضمومة يشترط أن تكون العين واو كخوض فعل لكن عين الكلمة واو وحوت عين الكلمة واو ويشترط أيضا ولا لام المضموم إذا كان لحف فالكلمة المظلوم يشترط ان تكون ال أن لا تكون لام الكلمه يا مثل مودي فلا يجمع على على فعول يعني خوض لا لا يجمع على فعول لاحظتون لاحظتون هذا حياض واحواض نعم حوت حيتان نعم وشذ في نؤي يعني الان هو قال يشترط لان نؤي نؤي فعل فعل ولام الكلمة الكلمه لام الكلمة يا وقال النؤي هي الخفرة تجعل حول الخباء لوقايته من سي. شرحنا معنا كلمة النؤي يعني خفر تخفر خول الخباء البيوت العربيه القديمة في البادية لتقي هذه البيوت من السيول ومن المياه وما إلى ذلك قال نئي قال يعني على فعل فعل لا, لا يعني الان هنا ني ولا مضعفا كخف الن ني الان هو جاء على فعول جاب على فعول بينما هنا ني ني فهذه اصلها فعول في الأساسية ولا مضعفا شذ في وهي الكفره ولا مضعفا كخف نعم ثم قال ويحفظ يعني نقل عن العرب يحفظوا عنهم في فعل فعول فعل فعول بفتحتين مثل أسد وأسود هذا نقل على العرب كما أسد أسود وذكر ذكور وشجن شجون والشجن كما عنهم الحزن وما إلى ذلك ونقل أيضا عن العرب قالوا شاهد وشهود فعل فعول غير ما ذكر الشيخ وذكروا أيضا فوج وفوج طيب وذكروا أيضا صخور صخرة على سمعت ذلك وزرع مثلما قالوا زروع أيضا قالوا زروع وهذا تنطبق عليها القاعدة زرع فعل لأنه فهي على القاعدة فهي على القاعدة نعم نأخذ الوزن الثالث عشر إن شاء الله وتعالى الثالث عشر فعلان بكسر فسكون ويطرد فيسم على فعال بالضم كغراب وغربان وغلام وظلمان أو فعل بضم ففتح كسرد وسردان وبه يستغنى عن أفعال في جمع هذا المفرد أو فعل بضم الفاء أو فتحها بضم الفاء فتحها واوية العين الساكنة كحوت وحيتان وكوز وكيزان وتاج وتيجان ونار ونيران وقل في نحو غزال غزلان وفي خروف خرфан وفي نسوة نسوان <تصفيق> الثالث عشر من الأوزان الجموع الكثرة هو فعلا بكسر الفائل كلمتي وسكون عين فعلا قال هذا الوزن يطرد في اسم أو لازم يكون اسم المفرد اسم يكون على وزن فعال بضم الفاء وفتح العين فعال بالضم مثل غراب مثل غراب مثل بغاث مثل عقاب مثلا غراب نقول غربان بغاث نقول بغثان أيضا عقاب نقول عقبان أيضا وخلطا. غلام فعال نقول غلمان هذا كله على وزن فعال المفرد فأتى جمع الكثرة على وزن فعلان أو كان المفرد على وزن فعل بضم ففتح مثل سرد سردان صرد صرد فعلان سرد فعل سردان فعل فعلان, فعلان كما كثره مثل جرذ جرذ جرذ فعل نقول جرذان ايضا فعلان جرذان طيب وبه يستغنى عن افعال في جمع هذا المفرد يعني الان الفعل بضم فتح جرذ وجرذان هذا جمع كثرة لكن يستغنى عن جمع القلة في هذا الوزن ما في عن جمع قلة لجرذ مثلا او أو صرد صردان نقول صرد صردان صر صرد صرد وجرذ جرذان مثلا لا يوجد جمع قلة لذلك قال وبه يستغنى عن أفعال في جمع هذا المفرد يعني ما مستخدم أفعال أفعال كما تعلمون وزن من أوزان جموع القلة أقلام أعلام هذا جمع من جموع القلة كما مر معنا سابقا فيقول بان هذا الوزن فعل يضم في فتح كصوره يأتي ياتي على فعلان ويستغنى بهذا الوزن فعلان عن افعال فهو للقلة والكثر ثم يقول بعد وب او فول يعني المفرد يأتي يكون على فعل بضم الفاء او فتحها خاصه بضم الفاء فتحها فول أو فعل واوية العين الساكنة مثل حوت، حوت فول والعين واو ساكنة تجمع على حيتان، كوز كوز تجمع على كيزان، عود عود تجمع أيضا على عيدان، عود عيدان، تاج تيجان، نار تجمع على نيران. ثم قال بذلك وقل في نحو غزال هذا غزال غزلان نقول وفي خروف خرفان وفي نسوة نسوان في نسوة نسوان طبعا هو يعني ال تجمع على نساء ونسوة ونسوان ونسوان لكن هو قال وفي نسوة نسوان لاحظوا يعني كانه يعني جعل نسوان جمع نسوة لكن هو المعروف بأن إمرأة, كلمة امرأة تجمع على نساء ونسوة ونسوان فنسوان هو جمع امرأة وجمع امرأة لكن هو اتى ونسوة جمع امرأة لكن الشيخ هنا يعني يفهم من مثاله وفي نسوة نسوان إنه نسوة جمع أيضا في نسوان يعني كأنه جمع الجمع والله أعلم نعم ندخل في الرابع عشر و يفضل أن نقف يعني عند هذا الوزن حتى إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل ننتهي من جموع الكثرة هذا والله أعلى وأعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته